أنا. أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا أنا رحت وأنا جيت وأنا سأل ويت وأنا عايز. 3995 أنا في 5000 مكالمة بسم الله الرحمن الرحيم أهلاً بكم في برنامج الحياة وأمل من غير الأمل إنسان ما يقدرش فعلاً يعيش لما أفكر هل في حاجة في الدنيا ممكن تحصل من غير الأمل فكر فيها كويس هتلاقي أن أي حاجة أي إنسان حققها هتلاقي لازم تبدأ بالأمل باستمرار زي ما بنقول الشاعر ما أضجق العيش لولا فسحة الأمل يعني لما في الأمل وقلنا إيه هو الأمل وفي فرق بين الأمل اللي هو التخيلي والأمل الواقعي الأمل التخيلي إنسان عنده أمل وخلاص تقوله عايز تعمليه لك عايز أحقق حاجة معينة طب هل فعلا حققتها؟ لا طب إيه السبب؟ ده أمل تخيلي ما تحطش بالفعل الأمل الواقعي أن الشخص بياخد المرحلة الأمل يحطها في التفكير وبعدين احتمال وبعدين اعتقاد وبعدين يطلع للحياة وده لنا بسميه الأمل الواقعي تكلمنا في علاقة الأمل بالدوافع وعلاقة الأمل بالطاقة النهارة هنتكلم علاقة الأمل بالمهارات الشخصية وهنتعلم مع بعض إزاي ممكن يكون انسان عنده مهارات عالية جدا سواء مهارات ذهنية أو مهارات مهنية. لما نتكلم في المهارات وناس في ناس كتير بتسأل الفرق بين المعرفة والمهارة والثقة. المعرفة تكون عندك معلومات كتير. المهارة تكون بتعرف إزاي بتستخدم معلوماتك والثقة إنك تحط المعلومات دي فعلاً في الفعل هنتكلم في المهارة، هنتكلم فيها في التبصيل باستراتيجيات مبسطة جداً عشان إزاي تقدر تشوف إيه السبب إن الناس بتاخد مهاراتها ما بتستخدمهاش وإزاي ممكن يكون عندنا مهارات عالية جداً نستخدمها في أي وقت من حياتنا وطبعاً زي العادة سألنا ناس من الشعب عشان نعرف إيه رأيهم في علاقة الأمل بالمهارة فخليكم معايا هنرجع تاني وهنتكلم في المهارة وزي ممكن نستخدم قدرات الأمل ونستخدم مهارتنا عشان نحقق أهدافنا أولا تحقيق الأهداف هذه شيء مهم في الحياة لأي إنسان أنه يعمل على تحقيق هدف معين يخدم فيه يخدم نفسه يخدم مجتمعه يخدم بلده لكن مدى تحقيق هذا الهدف يمكن من الوسائل اللي نستطيع أن نحقق فيه هدافنا هي المهارة المهارة طبعاً هي وسيلة لتحقيق الهدف أساساً والامل يعتبر الباور الدافع للوصول إذا أنت ما عندك أمل تعتبر أنت بدون مهارة وإذا أنت ما عندك مهارة تعتبر أنت إنسان عايش بدون أمل وإذا إنسان عايش بدون أمل إنسان يعتبر أنا من وجهة نظر الشخصية إنسان بليد إنسان عايش بالحياة مجرد أنه قاعد يقضي وقت معين ويمشي فيه. إذا أنا إنسان عايش حق الأمل لازم أطور نفسي تدريجيا حتى لو يعني يصير عندي مشكلة أقوم المشكلتي مشكلتي وأحاول أستجيد يعني يصير عندي خلفية عن المشكلة هذه أنساها أروحها أدي شيء مرحلة ثانية مراحل أخرى تتكون مرحلة لمرحلة يعني على سبيل المثال إذا مثلا أنا حاب أني أكون مثلا مخرج مثلاً فلا بد أني أكون عشان أوصل لهذا الهدف يكون عندي مهارة الإخراج أو الأمل بحد ذاته هو بيعطي حافز ل لي... لفهم المهارة من أجل الوصول إلى تحقيق العمل. الأمل هو التفاؤل والطموح. ولكن الأمل ليس وحده لتحقيق الطموح. لابد أن يرافق الأمل هو الحظ. هو الحظ عامل الأساسي في وصول أي شخصية ناجحة وترينها الآن. بعد ما سألنا الناس رأيهم بعلاقة المهارة بتحقيق الأهداف وبالامل، دلوقتي بنتكلم إيه هي المهارة وزي ممكن واحد إنسان يستخدم مهاراته في تحقيق أهدافه؟ تفتكر لو سألتك سؤال هل ممكن واحد يكون عنده أمل وخلاص كده هل الأمل بيبقى كيف الواحد ممكن يحقق فيها أهداف وأحلامه؟ طبعاً كل الناس بتتمنى زي ما قالك شارب كله ليس المطالبة بالتمني ولكن تغز الدنيا غلابا لازم تبقى عارف تعايز إيه لازم يكون عندك هدف عندك رغبة تحققه؟ وتبدأ تقارنك تحققه؟ وتحطه في الفعل سعيتها الأمل نفسه بياخد طاقة مختلفة عن محور إنه مجرد خيال فلما ديني نتكلم في المهارة فكرني بقصة كان قبطان قبطان سفينة فجأة الموتور بتاع حباز اتعطى المحارك بتاع حباز والراجل عين ناس كتير جدا محدش عارف اطلاقا ازاي يحلها وبعد ان اخيرا لما يأس تماما وكان قاعد على سطح المركب وقاعد زعلان جدا وفي انسان كده بسيط رح له قال له انا سمعت ان انت عندك الموتور بايز انا ممكن اصلحه ما لوش انا هحاول اصلحه قال له انا ممكن كان عنده ثقة تمة في نفسه الكابتن كان عنده حب استطلاع فاخد الراجل وده في مكان ما يوجد فيه المطور وقال له أهو فالشخص كل اللي عمله راح مطلع شاكوش صغير من جيبه وعاد يخبط على المطور وبعدين عادي يحسس على المطور وعاد يبص المطور هو بيستخدم الشاكوش بتاعه وبعدين أخيراً استخدم الشاكوش تاني وراح رابط مسمار المطور راح ماشي الكابتن كان مبسوط جدا قال له عملت كده إزاي قال له أه دي المهارة بس استنى شوية لما تجيلك الفاتورة بصر الفاتورة لا فيها ألف دولار فطبعاً أبطان قالوا ألف دولار عشان عشر دقايق أنا عايز أعرف تفاصيل راح كاتب له تفاصيل في ورقه قالوا دولار واحد بس عشان خبط بالشاكوش الصغار بتاعي وتسعمائة تسع وتسعين دولار عشان عرفت فيه هنا خبط في أنت خبط دي مهارة في أنت اشتغل دي مهارة الناس مش بتدفع لأي حد في أي وظيفة فلوس عشان وقته بتجيله مرتبه عشان القيمة بتاعت الوقت وال بتدي قيمة الوقت. انا كنت مرة في محاضرة محاضرة برا. كنت في موتريال. وبعدين في سيدة قالت لي بس انا سكرتيرا. يعني إذا ممكن احسن في اي حاجة. عشان خاطري يزيد. قلت لي شوفي. كوني احسن ما عليه بالنسبة للشغل. وده اللي انا بقوله بعد كده. كن مميزا تماما. كن مميزا تماما في مجالك. فرجعت مكتبها. اول حاجة بدأت تعملها. بدأت تنظم مكتبها. بدأت تنظم الفايلات بدأت تحطوهم حاجة اسمها color code تعملهم بالألوان بدأت تحطوهم بالحروف الأبجدية، نظمة الفايل كان بطيقة رائعة عملت منه صورة وكتبته على الماكنة وقصة في العمل وبعد كده رئيسها في العمل لقاها منظمة جدا جدا لدرجة رائعة كانت بتنظم له اجتماعاته تروح بدري قبل الشغل بربع ساعة تمشي بعدها بربع ساعة كانت أحسن ما تكون كجزء السكرتاريا وراح مزودها ألفين دولار وده قلت لي بعد كيلة في محاضرة قلت مش معقول ده أنا في أهل ما فيش شهر إيه السبب؟ قلت لها لأنك كنت مميزة في اللي بتعمليه لما قلت بص الناس بتشتكي يعني أنت إيه السبب أن أنت تكون ناجحاً للآخرين؟ الفرق بينك لما ببص العالم كله عمال يجري العالم كله عمال يجري بحاجتين أساسياتين السرعة والابتكار ودي مهارات لما الكمبيوتر اللابتوب ده كان زمان من يمكن عشر سنين كان ح وبدأ يقل والرائج بس صغير كده وتحطه في جيبك ده ابتكار وده سرعة كل حاجة عملها تتحرك بسرعة كل حاجة فيها ابتكار كل حاجة فيها مارد أنا افتكر قصة وقصة حقيقة على فكرة شركة زهرة جدا بتبيع عرايس. طبعا عارفين العايش عمالة ازاي بيبيع عرايس ما قلت فونتريال عشان بيبيع عرايس والمكان كويس وعملي بيها كويس اللي حصل ان في شركة من شركات العرايس الضخمة معروفة طبعا في العالم من غير ذكر الأسماء راحت فتحة جامبو ففتحت جامبو رجل اتخرب بيته مفيش بعدها في شهرين ثلاثة فتحيت له واحدة تانية أكبر من الأولانية بقى عنده في منتهى القوة وهو صغير كده وحيموت يعمل ايه؟ لازم يفكر بابتكار لازم يكون عنده مهارات مختلفة راح كاتف في المكان بتاعه المدخل الرئيسي والناس كانت له هو الأول فكر فيها ده بتاع مبتكر وبدأ يتعلم إزاي يحسن في نفسه أقول لك حاجة في حاجة مهمة جدا مثلا مصنع من مصانع في اليابان المصنع ده كان بيبيع عرايس هم مشهورين جدا بالعرايس وبديش ده وحاجات اللي فيها كمبيوتر اللي حصل ان في منافسة جمة جدا زين عن اللزوم فمعظم أرض كبيرة فبدل ما يمشوا العمال اللي عملوا بدأوا يشتغلوا الأرض ياخدوا الأرض اللي هي زيادة وبدأوا يزرعوها بدأوا يزرعوا فيها خضروات وفواكه لما عملوا كده طبعا استغلوا العمال وكان بياكلوا من حاجات بيزطل عندهم وحطوا العمال هي وحطوا ضم مع رئيس قال يعني عشان تبيع فالعرايس كتتبيع الأرض كان بيبيعوا من الخضروات والفاكهه اللي عندهم فدي مهارات ده ابتكار فالواحد يقول لك انا كان عندي مهارات بتستخدمها بتحطها في الفعل هل مهاراتك زي كل الناس ما كلنا مثلاً أنا كنت بدرس جامعة من الجامعات وبعدين في شابه جت لقيت لي قالت لي دكتور كلام الكل بتقوله كويس جدا بس في مشكلة قالت هي قالت لي ما بنشتغلش هنخرج ومش هنشتغل قلت عايز اسالك سؤال هل تعرفي جزء من عندكم خرج من الجامعه واشتغل لي معنى كده انت ركزتي على جزء ما بيشتغلش طب كويس اللي بيشتغل، ركزتي عليه انت مفيش فايده انا طب في حد حتى لو واحد يشتغل لو انت تفكري زيه وتشوفي عملي وتفضلي ورا اللي انت عايزاه لغايه ما تشتغلي، بس انت هتخسري ايه بدات تعمل حكاية دي وقالت لي اعملها ازاي قلت لها اول حاجه تعمليها شوفي ايه الفرق بينك وبين الاخرين قالت لي بعرف ثلاث لغات قلت لها عظيم ايه ثاني قالت بعرف كمبيوتر قلت ممتاز ايه تاني قالت لي انا نفسي اخلاقي ممتازه متدينه فلقيت ان هي عندها مزايا ممتازه ودي المهارات الشخصيه بمعارضتها الشخصية بمجرد ما تخرجت في الزيارة اللي بعدها كانت من أول الناس اللي ولكن كان عندها اعتقاد سلبي إنها مش هتشتغل لأنك تحس إنها زي كل الناس بالظبط. لكن اللي حصل بمجرد ما عارفت إنها مميزة وكانت مميزة في مجالها ال ال التفكير اختلف تماماً عشكرا أقول لك باستمرار هل أنت مميز في اللي أنت بتعمله؟ يا ترى عايز تكون سعيد ليه؟ عايز تكون سعيد إزاي؟ أنت بتقول لأنا عايز تكون سعيد زي كل الناس؟ قولنا لازم أكون سعيد. عشان أكون سعيد لازم أفكر بطريقة مختلفة تخليني أوصل للسعادة واستمر في السعادة. ولو عندي أي صعوبات أسميها تحديات والتحديات يا معددة في تحديات كده لازم يكون عندي مهارة ان أنا أعرف إزاي أتصرف في التحديات. يكون عندي مهارة أتصل بالآخرين. يكون عندي مهارة أتصل بنفسي وأنا باستمرار بقول نوعيتك في حياتك بتتوقف على الطريقة اللي بتتصل بيها بنفسك وبعدين بالآخرين. لما تتصل بنفسك كويس. وتعرف تتصل بالآخرين كويس، حتى تتغير تماماً، لكن الشخص اللي هو على طول متنرفز على طول عصبي، وباستمرار بنفس الطريقة، بنفس الطريقة، ما فيش حاجة تغيرت، لازم تبدأ تقول من هذا المنطلق إزاي ممكن أتغير، من هذا المنطلق إزاي ممكن أتحسن، لما بنتكلم على السرعة، السرعة في الحاجات، هنتكلم عليها بالتفصيل بعد كده في الفعل، فهل كل ده له علاقة بالأمل؟ فكر معايا لما تكون عندك مهارة عالية وعندك أمل هتحاقو أسرع من أي حد ثاني ما عندهش مهارات لما أنت عندك مهارات إنك إنك عايز تشتغل حاجة معينة أو يسوي صار وصيفه معينة أو حتى عاوز تفتح مشروع بتاعك وتقول لك كان عندي مهارات أنت عارف أنا بسمي الناس اللي عندهم دوافع عالية وفي نفس الوقت عنده طاقة عالية إنه إنسان ضايع لأن هيجان أكثر لأن عنده مهار ما عندهش مهارة عنده بس طاقة عالية جدا وعندو دافع عالية جدا بس مش عارف يحطون فين فلازم تعرف تحط دوافع بتاعتك والطواقة بتاعتك في المكان المناسب وفي المكان الصح أنا مرة المفتاح كسر عندي في الباب وطبعا كلنا حاولنا طلع ما عرفناش فجابنا حد متخصص في المفاتيح في خلال ربع ساعة الشخص ده كان بيسمع حاجات احنا ما عرفناش نسمحها. كان بيشوف حاجات احنا ما بنشوفهاش قدر يلمس حاجات احنا ما لمسناهاش وفتح الباب وطلع المفتاح وطوله عملتها زي قالك اه دي المهارة وعلى هذا الإحساس بيدفعك فلوس فلما تيجي تفكر فحكيت المهارات المهارات الشخصية تفرق كثير جدا تعرف جامعة هاربر قلت لك في المهارات الشخصية والمهارات المهنية لما الناس تخرج باستمرار وتدرس فقط مهارات مهنية مهارات مهنية بس هو مين اللي بيشغل المهارات المهنية جامعة هاربر قالت لك المهارات الشخصية تلات في المية من قدرات الإنسان والمهارات الشخصية فقط سبعة في ممكن أعلمك مبيعات لكن مين اللي حيبيع ممكن علمك تسويق، لكن مين اللي حيسوى؟ ممكن علمك إدارة، لكن مين اللي حيدير؟ الشخص الدينامو اللي هو عنده مهارات شخصية، مهارات إزاي يتعامل مع نفسه، مهارات إزاي يتحكم في شعوره وأحاسيسه، مهارات إزاي غير أعتقاداته السلبية، مهارات إزاي يتحكم في سلوكياته السلبية، مهارات إزاي يتعامل مع تحديات الحياة لما يكون عنده كل المهارات دي الباقى سهل، ممكن نعلمه في يوم، لكن المهارات الشخصية أهم بكتير جدا من المهارات الخارجية. احنا من الكلام دولتي زي ممكن تكون مميز. عارفين حكاية السرعة؟ عارفين مثلا شركة من شركات اللي بتعمل اعلانات وقال لك هندي لك بيتزا والبيتزا حنا بعطها لك في نص ساعة. ولو تأخرنا نديلك واحدة تانية هدية. في ثلاث شركة تانية في طوكيو اسمها بيتزا إكسبرس. قلت لك حنا بعطلك البيتزا. ولو تأخرنا في خلال عشر دقائق هديلك واحدة تانية. طب ازاي؟ ازاي يقدر يطبخها ويعملها وزحها؟ عندهم عربيات اللي هي الفانز دي. موجودة في أماكن استراتيجية من البلد يدوب تكلمه في سوان يكون مميزها يكون عندك في عشر دقائق معنى كده أنت هل أنت عندك مهارات إذا تستخدم قدراتك فيسرعة هل عندك مهارات تكون مبتكر في اللي أنت بتعمله لازم تكون مبتكر تماما وتكون مختلف عن كل الناس اللي موجودين عشان كذا بقول باستمرار هل أنت فعلا فعلا فعلا مميز في حياتك لما انت تقول أنا عايز أكون مختلف عن الآخرين أنا عاوز أكون لأن كل عارف كل إنسان في ذهنه في في رسالة مهمة جدا أننا أهم شخص في حياتي في الوقت الحاضر وفي المستقبل طالما ما أنت أهم إنسان في حياتك طب إيه اللي أنت عايز تعمله يكون مختلف عن الآخرين لأن لو تعمل زي التانيين ما تدار ساعتها تزعل أنهم أحسن منك في حياتك باستمرار مميز في اللي أنت بتعمله تكون مميز في علاقاتك مع الآخرين مميز في قراءاتك مميز في اتلاعاتك تكون مميز في كل حاجة بتعملها تعرف أنا من حوالي 26 سنة كنت بدأت أشتغل في مجال الفنادق وكان طول عمري بفكر أن أنا أكون مدير عام في فندق من الفنادق الكبيرة ومن صغري ما عندي 6 سنين كنت بحلم بكده وبعد كده لما نيجي التكلم في التخيل الابتكاري هل لك الحاجة دي بالتفصيل بس كان أهم حاجة كنت عايز أعرف إيه اللي ممكن أعمله مختلف عن الموجودين وإيه اللي بقى مجرد واحد عادي وخلاص وغير كده ياخدونينا ليه فلما جيت سافرت برة كان أهم حاجة بالن بيتصرف ازاي؟ بيفكر ازاي؟ ازاي ممكن اكون زايه؟ ازاي ممكن اعيش انا كمان زايه؟ ممكن انا كنت وقتها وقتاها كنت مجرد بخسر صحون رحت هناك بكلم ثلاث لغات وعندي ثلاثة ديبلوما وبدأت من اقل حاجة ممكنة عشان عشان اتعلم تعرف وبعدين فقلم ست سنين وصلت بقيت مدير عام في شخص في بلد من البلاد الشخص ده كانوا زي ما يكون بيعقبوه وشغلوه بيكنس بيكنس مجرد بيكنس الزبالة حصل يعني بيكنس الشوارع وزباله وبتاع وكان في منتهى السعادة وكان رائع ومبسوط جدا وكان بيعمل شغله في منتهى الهمه لغاية ما جاء التلفزيون بيصور له بيقولوا له يعني انت بتشتغل ايه قال لهم انتوا عايزين ايه رؤس ممتاز في انت بتعمله قال لهم لان انا ما بكنس الارض بالعكس انا بمنع الجراثيم انا بحمي الناس أنا بحميهم عشان تكون عندهم صحة ممتازة. عشان كده أنا بشتغل في حماية الناس. بشتغل عشان أنشر الصحة وأنشر الحب وسط الناس. فأنا ما بشتغلش هنا. أنا بشتغل أبعد من كده بكتير. عشان كان مختلف كانت حاجة رائعة. انت عارف؟ في واحد راجل في دنفر راكب اتوبيس ولما ركب اتوبيس هو كان سوال أوتوبيس الحقيقة. كان سوال أوتوبيس وبعدين بعد بحولي ربع ساعة راح مغرف في أوتوبيس وراح نازل وراح شاري شوية دونات وشوية حاجات صغيرة كده كعكة وبتاع وراح راجع وراح ميجي لكل واحد واحدة ومصابح عليهم فناس ابتسمة جاتوا بعدين عملو له انتريفيو في الإذاعة قالوا أنا ما أعرفش كده عش خاطر تعملولي اجتماع في الإذاعة قالوا طب أنت عملت كده ليه قال لهم له عملت كده لحاجه واحدة بسيطة جدا لأن عمر ما شفت ناس خارجة من بيوتها وتعيسة التعاسه دي كلها قلت اسعدهم نزلت شورتس شوية حاجات بسيطة وحطيت ابتسامه على وجههم عشان كده الراجل كان مميز جدا في حياته وكان هو مع الوقت وصل لمرحلة انه كان مدير الشركة اللي كانوا فيها بسبب حاجات بسيطة جدا انت عارف لما نتكلم عن المهارة وبسألك سؤال يا ترى هل انت تستحق فعلا تكون سعيد ما كل واحد فينا عايز يكون سعيد وكل واحدين عنده الأمل في السعادة كل واحدين عايز يكون ناجح وعنده الأمل في النجاح كل واحد عايز يكون علاقات رائعة مع الآخرين يكون عنده أصدقاء كتير يكون التليفون بتاعه شغال وغير كده يكون صحته كويسة السؤال الثاني هل أنت فعلا تستحق الكلام ده؟ حاسس جواك أنك فعلا تستحق الكلام ده؟ هل أنت تعبت الدرجة ودرست الدرجة ودورت وفتشت وقريت وتعبت عشان توصل اللي أنت فيه؟ غير كده أسأل نفسك هل انت مختلف عن الآخرين؟ هل أنت مبتكر؟ تبى ابتكارك عملت فيه إيه؟ عندك فقط معلومات لأن المهارات أبى عن معرفة وطبعا زي ما قالك ألبرت أينشتاين قالك المعرفة قوة المعرفة قوة من منطلق المعرفة ممكن توصل لأحسن درجات في حياتك لكن المعرفة محتاج أكثر من كده بكتير أنت عندك معرفة وخدت المهارة لازم بعد كده تحطها في الفعل وحنكلم في الفعل بعد كده أش كده في الوقت الحاضر هعلمك دلوقتي إزاي وحنكلم على بعض ونتعلم سوا إزاي ممكن توصل لمرحلة يكون عندك مهارة عالية أول حاجة عايزك تقرأ عشرين ديئة يومياً حسألك سؤال هل أنت بتحب تقرأ؟ هل من النوع اللي بتحب تقرأ؟ هل انت من النوع اللي يشتري كتب ما إرهاش؟ طب اشتريت الكتاب ليه أساساً؟ ما انت كان عندك دافع استخدمت حواستك الخمسة بطريقة معينة واشتريت الكتاب وبعد رحت بكتاب البيت فتحت أول صفحة واستخدمت حواستك الخمسة بطريقة مختلفة تماماً وماريتش الكتاب عايش يكون عندك حب وستطلاع. إيه السبب إن أنا اشتريته؟ إيه السبب إن أنا معرتهوش؟ لأن الهدف إن أنت ترى كتاب وحسن حياتك تماماً ده كتاب واحد بس ممكن يحاول حياتك تماماً تعرف عارف كتاب؟ أي كاتب بيكتب كتاب وطبعاً الكتاب ضروري يمكن حد يكون سمعني دلوقتي أو شايفني عارف إن الكتاب واحد في بحث، في سفرياته، في تجاربه، في خبراته، في شهاداته يعني كتاب واحد بيكون ياخد وقت ومجهود خطير وبعدين يجي لك أنت بمنتهى البساطة بأقل التكاليف الممكنة بس في حاجة مهمة لازم تقرأ وتحط رأيتها في الفعل ممكن كتاب واحد بس يحول حياتك تماما تعرف لما بسأل الناس بتحب تقرأ الناس تقول لك أنا عندي وقت أنا عندي وقت عشان أرى خليني أقول لك حاجة أنا عندي واحد صديق لي اسمه مايكل فورتينو الراجل ده أمريكي من أصل إيطالي عمل آخر إحصائية بالنسبة لابحاث وأكثر من أربعين سنة فهذا اسمها إدارة الوقت وطبعا مش حد يقدر يدير الوقت أنت بدير نشاطاتك تعت الوقت، فنمكن نتكلم في إدارة نشاطات الوقت، وبعدين مايكل فورتينو قالك، إيه؟ قالك سانية واحدة، أنت عشان خاطر من أول ما تولد لغاية سن الستين سنة، بتقضي وقتك إزاي، وبتروح فين؟ قالك أول سبع سنين بتقضي سبع سنين من حياتك في تولتاه، في الحمام، سبع سنين في الحمام، وست سنين بتاكل، وخمس سنين مستني في طوابير، وس بحالها عملت تفتح جوابات ما لهاش لازمة، والأحصية عملت تنزل ومية وعشرين ساعة. في الفترة دي كلها وانت بتغسل سنانك وبتقضي مع زوجتك او زوجتك بتقضي مع زوجك اتناشر ديئة في اليوم وبنقضي مع الاولاد ثمان ثواني معدل في اليوم فانا كلمت والتلو معيك المعاول انا اقضي مع اولادي ثمان ثواني وبتقول لي في الحمام هقضي سبع سنين قال لي طبعا طول دا مجنون قال لي لا ده انا خبير فاقض تفكر فيها دروس تلاقي ان الناس عندها الوقت احسب الاربعة وعشرين ساعة أحسب تقضيهم إزاي؟ بيتنم 8 ساعات؟ بيتنم 10 ساعات؟ بتشتغل 8 ساعات؟ أحسبهم، هتلاقي عندك 16 ساعة أو 18 ساعة لازم يكون عندك على أقل ساعة أو 2 فاضين لكن لما تيجي تقرى الإراية بتوسع الأفاق الإراية بتخلي عندك معلومات في منتهى القوة بتخلي مهاراتك تزيد ولو قريت على فكرة لو أريت ثلاث كتب من نفس النوع اسمع دي كويس لو أريت ثلاث كتب من نفس النوع هتكون أقوى من 3% في العالم كله من هذا النوع يا لو قلت ثلاث كتب في المبيعات هتبقى من أقوى 3% في العالم في المبيعات لو قلت ثلاث كتب من نفس النوع في الإدارة تبقى من أقوى 3% في العالم في فن الإدارة طبعا ييل يونيفورستي عملت الأحصيات بالمنظر ده انت حرف لما تقرأ كتاب حرف كمية المعلومات اللي فيها عارف كمية الـ الـ الـ الأبحاث والأحصايات والكتب التانية اللي بان عليها الكتاب ده فانت لما تاخد ثلاث كتب من نفس النوع أنا مش عايزك تقرأ كل كتاب في يوم طبعا فيه القراءة السريعة والقراءة التصويرية وفي حاجات جميلة جدا ممكن تعملها غير كده في نفس بيلخصه الكتب بحيث الكتاب كله ما ياخدش منك ساعتين بس أنا عايزك تقرأ عشرين دقيقة كل يوم مش أكتر من كده عشرين دقيقة كل يوم حتوسع آفاقك وتوسلك لما راحل عالية جداً من المهارة المهارة دي لما تحطها في الفعل توصل إنك تحقق أحلامك. أنا أقول لك هذا. حد عنده شعور عأسيس سلبيه. تعبان عنده حباط عنده قلق عنده اكتئاب. لو عنده حب الصلاة يسأل. أنا عندي اكتئاب ليه؟ طب عندي حباط ليه؟ طب عندي شعور عأسيس سلبيه ليه؟ ولما يجينك نتكلم بعد كده في بقوة التحكم في الزيت، هشرح لك بالتفصيل الشعور بتكونه إزاي، وانت ممكن إزاي تحل لأي شعور مهما كانت مهما كانت صعبة وتحلها في دقائق. دلوقتي أنا بقول لك لو أنت عندك حب الصטלع مو يا ترى الشعور السلبي اللي عندي إيه سببه وجمنين وممكن أحله إزاي أي حد زعلان أنا بشوفه قدامي بسأله سؤال أنت حسس بإيه لي طبعا أحسس سلبي تقول له هو ده اللي أنت عايزه يقول لك لا طبعا فو طب أنت عايزين عايز, عايز أحسس إيجابي طب تعمله إزاي بتدخله في حاجة اسمها إطار إدراك إيجابي بتخليه فكر في الحل فهنتا هل يا ترى عندك مهارات تفكر في الحل أنا عجبني دكتور روبرت شولر اللي هو عنده كتب اسمه فيش حاجة اسمها استحالة وهو اللي مصمم حاجة اسمها كريستر كاتيدرال في نيويورك قال لك ما فيش مشكلة في الدنيا هتسيبك في المكان اللي وجدتك فيه هتاخدك لأسوأ أو لأحسن يتوقف هتتعامل معها إزاي فلتنبذيك تفكر لو عندي مهارات أقدر أتعامل مع تحديات الحياة بمنتهى السهولة لو عندي مهارات حعرف أشوف تحديات الحياة كأنها هدايا جاية لي بالهدايا دي اللي مستخبيه على شكل مشكلة حطيتها في الفعل وتقدمت في حياتي وأصبحت أحسن بكثير جدا لنفسي وللآخرين فلما تقول المهارة أول مهارة عايزة اكتشفها هي مهارة حب الاستطلاع مهارة حب الاستطلاع انت عندك مثلا حاجة زي البرمجة الوارع العصبية بحلها اللي الوقت منتشر في العالم بطريقة رائعة مبنية على حاجتين حب الاستطلاع وتمثيل النموذك المتميز اسمه الماضلينج فلما انت عندك حب الاستطلاع وتبدأ يكون عندك حب الاستطلاع الناس النكحين ن والناس السعداء سعداء ليه وسعداء ازاي فبتكتشف استراتيجيات الناس دي طيب. تجيبها منين عن طريق القراءة انك بتقرأ كفاية فعايزك تقرأ يوميا على الأقل عشرين دقيقة مش اكتر من كده هل ممكن تقرأ في مجالك اقرأ في مجالك خليك احسن حاجة في مجالك غير كده اقرأ في مجالات تانية لان المجالات التانية بتوسع افاقك تديك معلومات تبقى أروع بها تعال نتكلم بعد كده في السيارة هل عندك سيارة طبعا الكلام ده ممكن يكون نعم لو أنت من النوع اللي بيسوق سيارتك عايزك تفكر بتقضي في سيارتك قديق وقت طبع الأحصايات بتقضي في سيارتك ألف ساعة في السنة إيه اسم الألف ساعة دي على عشرين أسبوع هتبص تلاقي يعني أنت بتقضي قديق بلاش عشرين أسبوع اسم الألف ساعة كم ساعة في الأسبوع 40 ساعة 30 ساعة 50 ساعة اقسمهم على عدد الساعات هتلاقي انك بتضيع جوه السيارة من خمستاشر لخمسة 25 اسبوع في السياره ضايعين فطبعا في ناس كتير تفتح الراديو وتسمع أغاني الحب يفكروا بحد سابه وهو صغير يبهدل له قلبه ودغدغ له وعشرين حتة وعلى ما يوصل اي نوصل شغله يكون خلاص خلص ولا غني الحب شغاله لما قلبه تحطم تماما أنا بقولك بقولكش اسمع اللي انت عايزه بس لازم انت تقرر تسمع ايه مش تفتح اي حاجة وتاثر في شعورك وحسيسك غير كده بتاثر في مهاراتك عشان كده عايزك تعمل حاجه اسمع اشرطه سمعيه وحطها في السيارة انت عارف انا ببسيد جدا لما بسافر بسيارتي اسمع على الاقل شريط او اتنين او تلاته الشريط من دول ممكن تسمع حاجة تغير لك حياتك في سانية وانت قاعد الساعة دي او الساعتين دول دول 20 اسبوع ده توسعت اشرطه تعليميه او اشرطه في الدوافع او في الطاقة او في المهارات او في الإدارة او في التسويق او في المبيعات او في اي حاجة تحقق فيها احلامك وامالك تبقى من اقوى الناس اللي في العالم دول عشرين اسبوع كل سنه وضيعين. وبعد كده عايز تسمع اي حاجة الموسيقى انت هر عايز تسمع اي حاجة انت تقرر تسمعها ولا ما تسمعها اقفلها على طول انت عارف انا يعني قبل ما اجي على هنا كنت كنت بتغدى مع مع ريس ماكس دارت تلفزيون من التلفزيونات في في مونتريال وبعدين بساله عايز اسالك سؤال يا ترى دلوقتي الاحصائيه الناس بتقضي قد قدام التلفزيون قال لي الشباب الصغيرين لغايه سن 18 سنة بيقضي حوالي 40 ل 45 ساعة قدام التلفزيون في الاسبوع دي شغلانه متكاملة انت بتعدي اديه في الشغل احسابها هو الحدود دي يعني واحد قاعد تولي الاسبوع قدام التلفزيون بيتفرج على ايه بل هو بتفرج على حاجات كويسة تفيده لكن على التمثيليات وكلام وغير كده حاجات ممكن تتوليش اطلاقا لغاية ما يجيله وتخلف في الاخر لما تنبس للكبار بيعمل ايه بيتفرج على حاجة زي كده حوالي 12 ساعة في الاسبوع لما تفرج على 12 ساعة في الأسبوع وبعدين ترجع رجع تقول لي ما عنديش وقت ولا 10 دقائق أنا ما عنديش مانع اتفرج زي ما أنت عايز بس قرر تتفرج على إيه ولما تفرج عليها اقفلها بعد كده عشان خاطر ممكن الشاشة دي فيها حاجة اسمها كهرباء مغناطيسية بتخش مع الكهرباء المغناطيسية بتاعة المخ وفي الحالات دي ممكن تعمل لك مشاكل كبيرة طبعاً أنا بعض اتفرج وبشوف حاجات كتير جميلة خصوصاً لو فتحت مثلاً Discover Channel حاجات تعلمني بحب جداً الحاجات التعليمية وأنا بس عايز ان الحاجات ده تبدأ تنتشر لأن احنا ممكن نستفيد لأن الشاشة دي في منتهى القوة ممكن توصل حاجات للناس اشكالها بقول لك بالنسبة اقرأ عشرين دقيقة يومياً خلي مع كتاب خلي مع كتاب في كل هاد تروح فيها وطبعا انا بقول كل حتى تروح فيها خلي معاك كتاب هتخرج هتقعد شوية خد معاك كتاب الأوقات الضايعه خلي معاك كتاب رايح الدكتور مثلا عارف الدكتور قليل جدا ما هتلاقي دكتور يدخلك في وقتك بالضبط خلي معاك كتاب اقرا شوية اقرا لك ولو صفحة الصفحة دي ممكن يكون فيها معلومات تغير حياتك تماما غير كده بالنسبة لسيارتك اسمع عشرطة سمعية اسمع عشرطة تعلمك حاجات يمكن ما كانتش عندك علم عندها والشخص اللي عمل شريط لازم يعرف ازاي يتعامل مع صوته مع نبرة صوته مع درجات صوته لأن بيوصل لك كل ده بس بشريط فتخيل المعلومات والقدرات اللي ممكن تأخدها من حد عشان كده اقرأ عشرين دقيقة كل يوم اسمع أشرطة سمعية سواء في السيارة أو سواء في أي وقت انت عايزه غير كده في أشرطة تعلمك ازاي تسترخي في أشرطة تعلمك ازاي تتحكم في شعورك وحسيسك تخيل المهارات الشخصية اللي ممكن تحصل عليها من المعلومات وكم المعلومات اللي في العالم أنت عارف الجيل بتاعنا ده عنده أكتر من أي جيل تاني حصل قبل كده في الدنيا من يوم ربنا سبحانه وتعالى خلق العالم تعال نحسبها عندنا عشرة سمعية وبصرية عندنا كتب أكتر من أي حتى تاني في أي جيل ومع ذلك برضو إحنا جيل موصمنا عندنا إحباط وعندنا قلق وعندنا اكتئاب وعندنا الحاجات دي كلها لاجبناها منين كل حاجة ماشية بسرعة جدا في العالم محتاج زي ما أقولك تسلو داون محتاج توقف لمرحلة تقول ثانية واحدة أنا عايز أرتاح عاوز أت عشان كده لما يكون عندك مهارة وتحطها عشان تحق فيها هدافك فالمهارة دي عايزك تفكر فيها كويس مهاراتك الشخصية اقرأ كل يوم عشرين ديئة اسمع عشرطة سمعية اتفرق على عشرطة بصرية حتى لو انت مدير اشتري أشرطة من العشرطة البصرية وتفرق فيها مع عمالك حتى لو خمس دقائك في اجتماع اتفرق فيها مع ولادك في البيت حتى لو عشر دقائك هدوس لها كلكم مشتركين في نفس المدرسة في نفس الجامعة وفي حاجة ممكن نتكلم فيها مثلا ممكن أب والأم مش مين حاجة يتكلموا فيها مع أولادهم دي تبقى حاجة ممكن نتكلم فيها بنشارك فيها وده اسمه التفاهم والتعاون والمشاركة في حاجات كتير عشان كده بقول لك لازم تكون ماهر في كل اللي انت بتعمله خليك مميز في مجالك وبعدين غير كده اشترك في دورات تعليمية حتى لو مثلا لو انت في شركة أو مصنع أو أي حاجة حكومية انت مستنيهم يدفعوا لك ما بيدفعوش, بيدفعوش كده روح بنفسك ادفع من جيبك انت ممكن تدفع مثلا 100 دولار او 200 دولار ممكن تسمع كلمة واحدة بس تغير لك حياتك كلها 180 درجه تدي لك مهارات تحسن لك حياتك تفتح لك الباب اللي ممكن يوصلك للسعادة والنجاح عشان كده اقرأ يوميا على الاقل 20 دقيقة اسمع اشرطه سمعيه اتفرج على اشرطه بصريه انت روح دورات روح الدورات اللي اصبحت منتشرة في العالم الفرق كان بيننا وبين بره طبعا احنا عندنا التعليم الاكاديمي توصل لغايه الدكتوراه وانا بقول لك كل ما في الأمر بره ما يعرفوش كده عندهم ولكن بسيط يعرف يفتح جورنال فين الدورات فين السيناريز الموجودة في البلد يتعلم من واحد يتعلم وقض حياته كلها عشان يعمل محاضرة في المبيعات ولا في التسويق بتتعلم التسويق الاستراتيجي تعلم الإدارة وأسلوبه تعلم الليدر شبه القيادة أسلوبها المزبوطة من حد أض حياته كلها فيها عشان كده خلي عندك الاثنين عندك التعليم الأكاديمي وعندك التعليم اللي أنا بستريمه street fighting توصل بتتعلم من الناس أض حياتهم في دي اقرأ كل يوم بقى بكرارك أكتر من مرة اقرأ كل يوم عشرين ديئة يوميا استمع لأشرتة سماعية استغل وقتك في السيارة استغل وقتك في البيت اتعلم الزاتي استرخي كبر نفسك بقوة وروح محاضرات روح دورات عشان توصل لاعلى المراكز وافتكر باستمرار خليك مبتكر خليك مختلف عن العالم هتلاقي نفسك بتحقق أحلامك وبتحقق أمالك وافتكر باستمرار عيش كل لحظة كانها آخر لحظة في حياتك عيش بالأمل عيش بالكفاح وخصوصا عيش بالإيمان وعيش بالحب وأقدر قيمة الحياة خليكم معايا في الحياة وأمل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 خلي على وجهك ابتسامه اتسامة عارف ده ابتسامتك في وجه اخيك الصدقة الاتسامة مهمة جدا طاقة الانسان لو توصلت ببلد تولد كهربا لمدة اسبوع بتكلم على كلام خطير أنا. انا انا انا انا انا انا انا انا رحت وانا جيت وانا سألويت وانا عيد 3995 انا في 5000 مكالمة